وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ قَسَرُوا أَنفُسَهُمْ خَاسٍ أَنفُسُهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَعْضِلُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ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 قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما ينكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَنْسَيَنَّهُمْ مِنَ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّجْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ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 أو تكونا من الخالدين وقسمهما إني لكما لمنعصين فدللهما بغرور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 أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَهَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قال فيها فحيون وفيها فموتون ومنها تخرجون يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارس اتكم وريشا واللباس التقوى ذلك خير ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا أَخْرَجَ آبَاءَكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزَعُ عَنْهُمَا نِبَأَهُمَا لِيُرِيَهُمَا أَثَرَ آثَامِهِمْ إِنَّهُ يَرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ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 قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ فَدْعُونَا مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا قَالَتْ يَنْقَلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتُهَا ٱخْتَسَهَا حَتَّىٰ إِذَا ٱدَّارَكُوهَا فِيهَا جَمِيعًا قَالَ أَنْتَ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا بِعَفٍّ مِنَّا قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ أَفَالَّن تُؤْلُواهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 سَحَسَّ يَليجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي المُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ كَانَ جِنْسُ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا لَنَسْأَلَنَّ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْإِثْمِ تَجْرِمُ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنغَامُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ رَبِّكُمْ بِالْحَقِّ فَكُذِّبْتُمْ فَاعْتَدَيْتُمْ وَإِنْ تُذَرُوا أَنْتُمْ لَمِنَ الْمُجْرِمِينَ وَنَزَّاءَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْ أَوَئَنَّا أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نعم فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعَنَ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْءَاخِرَةِ كَٰفِرُونَ قُل لَّمْ بِسْمِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا أُصْرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تلقا جُنَّ لَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَظُنَّا عَنْكُمْ جَمْعًا تُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَزَاء أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا لَنَسِينَا اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَنَنَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا نَقًا لِالْقَادِجِ إِنَّهُمْ بِكِتَابٍ فَأَنزَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سَأُؤْتِيهِ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 عاد خاسر انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام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 إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ ميت فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَئِنْ أَنَّاهُ لَنَسْنَنُ نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا فِتْنَةٌ إِنْ أَنَا رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُم رِّسَالَةَ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا أَوَاعَجِبْتُم أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَورَثْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُدًى قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَ ثَنَانَا نَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدْرَأُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ ثامين الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا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 واذكروا اذ جعل لكم قلافا من بعد عاد وبنوكم في الارض تستخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله هِيَ وَلَا كَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ من ربه قالوا ان بما اسذ به مؤمنون قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم به كافرون فعقر ماقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح اسنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذت ام وجفته فاصبحوا في دارهم جاسمين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 وَلَوْ فَانَ الذَّقَانُ لِقَوْمِهِ أَسَأْتُمْ الْفَاحِشَةَ فَمَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ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 فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 أَوَلَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ولا تقعوا بكل صراط تنعودون وثرصدون عن سبيل الله من آمن به وسبغوا لها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثرتم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فَاصْبِرْ بِرُحْمَةٍ يَحْكُمُ اللَّهُ بِهِنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَنْ نَكُن مَّكَّارِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُذْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا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 رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَرْسَخُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ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 وَلَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً فَحَسُنَتْ عَاقِبَةُ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ الْبَأْسَ نُبَرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بِعَثَةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَوَلَمْ أَن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا فَتَنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهذل الذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء اصبناهم بذنوبهم وَأَنَا أُطْبَعُ عَلَىٰ عُقُولِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۖ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ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 حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ فَأْتُونِي بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلِ الْمَعِيَنَ إِسْرَائِيلَ قَالُوا إِنْ كُنْتَ فَأَجِئْتُ بِآيَةٍ فَأَسِبْهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَى وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلْقِنَا عَضِرَهُ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 قالوا يا موسى ما انتم تلقي وانما انكون نحن الملقيين قال الق فلما القو سحروا اعينا الناس واسترهبوه وجاؤوا بسحر عظيم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 فغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَى فِرْعَوْنَ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ظَلَمَ ذَٰلَمًا مَكَرْتُمْهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ فِئَتَيْنِ مَلأُ صَلْبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا فَتَنَّ قُم رَبَّنَا أَفْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَذَذَرُ سَاوَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا آلِهَتَهُ قَالَتْ أَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتُنَا أَلَعَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْنِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنْهُمُ الثَّمَرَ فَعَلِمُوا أَنَّ آلَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ مَا قَالَهُمْ عِندَ الله فَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا هُمَا تَأْتِيَنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقُمَّل وَالضَّفَادعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بَأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَغْرَقْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَوَارِدَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَأَتْمَسْ كَلِمَة رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَعْمَلُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَجَاءَ وَسْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَسْعَى عَلَى قَوْمِهِ يَعْقُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلها قَال إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَجَهُولٍ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُثَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قُلْ أَرَغِبُ عَنِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ إِنِّي إِذًا لَّخَاسِرُ الْآخِرَةِ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَسْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ أَوَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ مِصْرًا وَكََلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ الجبل فان استقر مكانه فستراني فلما تجلى ربّه للجبل جعله مدكًا وخرّ موسى صعقًا فلما أفاق قال سبحانك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 فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَأَكْتَبَ لَهُمْ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شيء يَأْخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرِ قَوْمِكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سَأُلْقِيكُمْ دَارَ الفَاسِقِينَ سَأُصْرِفُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَسْتَخِذُّوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعَنِيَّةِ اسْتَخِذُوا سَبِيلًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَ واسحبت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له قووا الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهدي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 قَالَ بِنَا أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتَّ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَأَن كَذَٰلِكَ نَجزي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ أَوَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَىٰ غَضَبٌ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هم لربهم واختار موسى قومه 70 رجلا للمقاصينا فلما اخذتهم رجفته قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل اني اتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من فشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وَاسْتُبْدِلْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُفْلِحُونَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شيء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 الذي له منكم السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي امي الذي امن بالله وكلماته وَالسَّبْعُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمٍ سَاءٌ مَّتًّى يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعِدُونَ وَقَطَّعَ الْمُثْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إذ قومه أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ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 إِذْ يَغُوصُونَ فِي السَّبْتِ إِذَاءَتِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شِرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا سَعَوْنَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ لَمْهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعُوا ذِكْرَهُ جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عثوا مما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردا خاصين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 وَقَضَيْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمْ صَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُفَرِّغُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ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 وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِنْ تَقْنِ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ وذو ما مآتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تستقون واذا اخذ ردكم من بني ادم منذورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم وَأَنشَهِدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْتَ قُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا أَوْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْنِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسْلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَأَضَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَأَلَمْ نَشْأْهُ إِنَّا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخْصَصْنَاهُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَأَمَثَلَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَإِنْ فُسِهُمْ كَانُوا يظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ وَمَن يُضْلِلْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ينحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون هو ممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعذبون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِيمَا لَفَتَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يَعْبُدْ نِلَاهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ دَارِبِي لا يُجَلِّيها لَوَقْتَها إِلَّا هُوَ فَقُلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بُرْسُهُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا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 أَوَلَمْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْبَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَاءَ عَلَيْهَا مِنْ هَازِجٍ يَسْكُنُ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَرَصَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَا وَاللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا أَلَّا نَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم عَطَاءً حَسَنًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا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 ما كيدون فلاتنظرون ان وليي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وَالَّذِينَ تَجْعَلُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَجْعَلُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ قُولُوا الْعَفْوَ وَأْمُرُوا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُوا عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَنزَغْ عَنكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اسْتَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَمِّ لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَئِنْ جِئْتَ بِهَا لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 وَادْعُونَا الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ